وَنَدَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَفَتَرْبَنَّاهُ نَجِيًّا وَنَدَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَفَتَرْبَنَّاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ قوم في الكتاب إسماعيل في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق واد وكان رسولا نبييا إنه كان صادق واد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه موظا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه موظا وذكر في الكتاب ادريس وذكر في الكتاب إدريس ان كان صديقا نبيا ان كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عاليا ورفعناه مكانا عاليا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ مَنْ مِنَ النَّذِيرِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ فِ إِ الرعِيمَ وَإِسرِي لَ وَمِم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 سوف يلقون غيا سوف يلقون غيا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا َّ تعَنَِّادَ وَحم وَإبادَهُ بالغيبات ع للَّادَ النصان وَإبادهُ بالغيب, بالغيب إنِ كانَ وَعضهُ مَّية كان غاد مت يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ولهم رزقهم فيها فترة تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا وَمَا أَنزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ وَمَا نُنَزِّلُ له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك له ما لدينا و خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا